أَدَتِهِمْ تتلى وَإِذَا سُتَّلَ عَلَيْهِمْ قال بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقْ تراه قل اني افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيهون فيك فادي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 من كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الوالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا فمن لم يهتزوا به فسيقولون هذا افق قديم ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمه وهذا كتاب صدق اللسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة قالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إجسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزحني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان احمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المس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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفل لكما تُخْرَجَ وَقَدْ أخرج وقد خلت وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا وعليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويقر إذ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه ألا تحقدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 اللَّهِ وَأَبْلِغُكُمْ مَا قِيلَتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ قبل أرزيتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ردن ير كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجز القوم المجرمين، ولقد مكّن. فيما إن مكنا فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فَمَا أظلم عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفسدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون. وكانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أغلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات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 وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضرواه قالوا أنستوا مَا نَقُومُ وَالدَّاؤُ إِلَّا قَوْمٌ مُنذِرُونَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سمعنا كتاباً بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له الأرض ولم يحيَ بقلقٍ بقادر على إن على أي يحيي الموتى بنا إن هو على كل شيء قدير. يوم يخرط الذين كفروا على النال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كَأَنَّهُمْ يوم يرون ما يوعدون لم يلفسوا إِلَّا ساعة من نهار فلا وهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم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 كذلك يطلب الله الْقِيَامَةِ لَيُفْصَلُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرقاب حتى إذا فشد الوضع فإما من, من بعد وإما في وإما في حتى تضع الحرب أو ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل احمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عاطها لهم يا أيها الذين آمنوا بِنْ وَقَوْمَ دَمْكُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَحْوَالَهُمْ ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك أخرجت <تصفيق> التي أخرجتك أهلكناهم التي فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربي كمن جين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنه التي وعد تقول فيها أنهار من ماء غير آسن فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبل لم يتغير وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من, ربهم ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وشقه ماء حميما وقطع أمعاءهم ومنهم من يجتمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا هؤلاءك الذين طبع الله على بهم وانتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتكم ذكراهم فاعلم أنه لا إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يحلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمَنُوا لولا نزل شورة فإذا أنزلت شورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نور المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نور المغشي عليه من الموت فأولى لهم قاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وهل عشيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار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 وكيف إذا توفتهم الملائكة يغضبون وجوههم وأدبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما أسخد الله وكرهوا رقوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أو أرأنهم ولو نشأوا لأرناكم فلا رضيهم بشي في لحن القول. والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا الى السلم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا أَعْلَمُ الْعَالَمَانِ بِمَا يَعْمَلُونَ ۚ أَوَقَدَّمُوا أَنفُسَهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ أجوكم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم ما تبخلوا ويخرج أفوالكم ذِي النُّورِ فَمِنكُم مَّن يَبْقَى وَمَن يبغل فَإِنَّمَا يَبْقَى عَن نفسه وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْفُقَرَاءُ ولو يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم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 وإيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنة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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الغنين بالله ظن السوء عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات وَالْأَرْضِ وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسل لك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وتسبحوه بِالْقُرْآنِ فَأَنْتُمْ وَأَشْيَاءُ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تحملون خبيرا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 اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المقلفون إذا انطلقتم إلى مغانما تأخذوا هذا هنا نستبعكم يريدون أي قال الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل اسيقولون بل تحسنوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون قَوْمٍ قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون أو يسلمون فإن تطيعوا الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذافا أليما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 السكينة عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يَأْخُذُونَهَا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً تقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون غليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسمة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد يد الحرام والهدي معقوفا والندى معقوفا اين يبنوا محله ولولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلموهم, لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على عسونه وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وَأَلْزَمَهُمْ كلمة التقوى وكانوا أحق بها وَأَهْلَهَا وكان الله بكل شيء عَلِيمًا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق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 يبتغون خطلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أذع السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يحجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم أسلم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قصت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن من وراء الحجرات أكثرهم لا يحقنون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنستم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّى إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَشِيَامِ أُولَئِكَ هُمُ وَنِعْمَ وَنِعْمَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ بَغَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَهُمَا فإن إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن أصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم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 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الرن إن بعض الرن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواه رحيم يا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْطَاكُمْ الله عليم خبير قالت الأحراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إِنَّ الله غفور رحيم إنما المؤمنون أَنَوَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سبيل الله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 والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا كل يتمنوا علي اسلامكم فلله يمن عليكم أن هذاكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تحملون من الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد فالعجب أن فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ودعلمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كلبوا بالحق لما جاءهم فهم فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكرة لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء وكم فانبتنا بجناد وحب الحصيد والنخل باسقاط الله طلع النضيد دفقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوال نوب وأصحاب الأيكة وقوم تب كل كذب الرسل فحق أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونحلم ما توسرس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الغريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد ما يلفظ من قول إلا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 في مِنْ من هذا فكشفنا عنك اغطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قليله هذا ما لدي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير محتد مريب الذي جعل مع الله إلها اخر فألقياه في العذاب الشيء جديد قال قليل ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تغتصموا لدي وقد قدمت إليكم الوعيد ما يبدل القول لدي وما أنبض اللام للعبيد يوم نقول لجهنم أن لم تلقي وتقولها من وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لقوب على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فَسَبِّحْ وأدبار السجود واستمح يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن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 نحن أعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر في القران من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذانيات ذروى والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا إنما توعجون لصادق وَإِنَّ الدين لواقع والسماء ذات الحب إِنَّكُمْ لفي قول مختلف يؤفك عنه من افت قدم الخرسول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 كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وغيون آخذين ما آتاهم ربهم إن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 الأتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ إل دغلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغا وقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بِغُلامٍ عليم وأقبلت امراته في صرعة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم